سما يا شيخنا عثمان طب انا بس استفامه واستفامه حمزه ده استفامه يا عبودي ا انتم ا يا عبودي يا فنزى بتيى بتقريبا ما له شيء بتقريبا لا لا نجمعنا كديرة يعني كسيد هيا بس لرب العالمين نعم يعني عمشي. السماء أشد خلقا منكم يعني عثمان آه معنى بس... أبى في سيورني رب العالمين بسيوره ما أدري ونيا كوب كي أو ترى شو كه هم كثكزوني يعني السماء أشد خلق يعني تذكرنا عثمانا ما أسترع وزحمة ترى الكي انتم اشدو خلقا من السماء طبعا مش دماء تشكرنا جبز احمدترا وماسترا ين تشكرنا هل في طبقة عثمانه طبعا تشكرنا جابوها مكسرزان جابوها هي السماء و اشدو خلقا هل هفت بقى عثمان هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي قالك هي هي هي هي هي هي فواته <تصفيق> كويدر رب العالمين <تصفيق> بلا أو أفواته السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني شي كرنو عثمان قالك مواصلة شي كرنو كيف شي بشري شو چه کردن مروری آچیا؟ آب سانویا. و دیزاب پشتی مرنه جایی که دیمرچیه را توجه کیا؟ آب سانویا. آب سانویا. اما ربعمین دلیل استنادی نیت کار صاحبین آب پشتی مرنه آچیا. دلیل ربعمین گله گله آب سانویا. نیا رب و مثالی بید پشت چوبل مدنیه داره. بیشتر ما چه کردن آسمانی نبزحمت را انجام آبراهام جمع عثمان چهکری ونیا پواد و پیتی و سر هند درس چهکرناوی لال آبراهامینی چیه؟ کسبانه چه بعدش له چه بذیم؟ کلا کسبانه؟ بعد این چهکرناوی روی اجاره چیه؟ اجاره سانایی تره. چهکرناوام مبیشت مردنش یا کسبانه؟ يعني كيف بنها؟ يعني رب العامين يا, يا عثمان فأنتم أشدوا خلقا أمي السماء بنوها يا جده يعني رب العامين يا عثمان يا بجواني وريكو بيكي ونياو بيكي بنوها يعني رب العامين أف عثمان رفع سمكها يعني بلند العادي. العرضي نزيك عادينا كليا رفع سمكة يعني رفعها عن الأرضي عثمانيه بلينكين بين دي بين دي الدين وعمود الله الذي رفع سموات بغير عمد ترونها قبل ما نفهمت عثمانه تشكرين هو مازني ونيو بيتي بين دي تشبد تمام تشينه بد تمام بعدين سمك يعني يتبلينتين وبين دي تشلك يوم رب العالمين ويمسك السماء أن تقع على الأرض الآن من عثمان رابطي كبكير ناكا بتساعد كيري ناكا فسواها فسواها يعني جوان كري ركبك كري راس كري مياي الدرس كري كامل كري كو تيف تدونينا كو كيماتي تدونينا هذا معنى فسواها وأغطش ليلها يعني وأغلم ليلها يعني شفا عثماني شواتي ودو بوشي وطاري كلي أغطشا يعني دو بوشي نبقادياتية وأخرجا بوحاها وروجوش يارون كلي بوحا يعني بحس روجيا بو بحسي يقولي شبا عثمانيا طاري كلي وروجوش يارون كلي بلشي بحسي عثمانية أغطشا ليلا يعني ليلى سماي وأخرجا بوحا يعني روح السمائي. بلشي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 رب العمي كده سبب بتشفو بتروش چيا؟ روجه روج دردت داري دنيا ده چله؟ دروم بيت اخرج دوحاها ونید كالت داري؟ العثمان قد داري روش نید بلندی تداري وقت اوهاج بيت ها العثمان دردت داري ده چله؟ دنیا طالبی باهم در رب العمي قد دردت داري اخرج دوحاها يعني شبه وطاری کری وروجه وش رجع عثمانش یا روم کری اما بحثی همه بس شنكي روجة كالعسماء رب العالمين يوضي والأرض بعد ذلك دحاها يعني والأرض بعد خلق السماء والأرض دحاها يعني بشت عرض عسماء رب شيكرين تشكلين بشتين جيا تشكلين دحاها دحا يعني بساطة ها الفان كلي. هل <أب فيك> يمكنك ان تتحدث عنك هل يمكنك ان يا عنك لا يمكنك ان تتحدث عنك هل يمكنك ان تتحدث عنك هل يمكنك خالف الصنم الاولى بت اسمه عادشيه بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ثم استوى الى سمائي. فسوهن سبع سماوات إينا دوشي قطي والأرض بعد ذلك دحا يعني بشتينغي عاتية شرائكلي يعني عولي رب العالمين عاتية شرائكلي بس شرناك ريا لم يبسطها خانك يا وراسناك ريا بشتينغي رب العالمين عثمانيا شرائكلي بشتينغي جراء كدي عاتية شرائكلي بساطها راسك. بحند والأرض بعد ذلك دحاها أبي قتلوا لي عبد الله بن عباس بسيار بك وتيرادو رب العالمين في آياته بيجت والأرض بعد ذلك دحاهها مش عاد عثماني عثمان يجيك ودوبه آيات سورة الفصل هذا بيجت عاد بشي عثمان يشكره وتبعه مثلاً قشطة نعبد الله بن عباس وده او سورة الفصل هذا ورب العالمين وتعاد أولي ما يشكره قل أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين بشتي ثم استوى الى السماء واتوديته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 أخرج منها ماءها هيك الدخول الارض اياه رب ميني اوف يا شريكي قول انه بحر ومرعاها مرعاها يعني أو حيوان مرعى والجبال وشيش؟ آه و عرده في يعني ثبتها و هم عرده چه قاندين و عرده شبه چه لاتي و هم و گناه کاریت دیه دادی را بر عرمن بعثین دکری نه یویی چیا میدونم عادی د عادی پیشتره کن به پید کنم و براس دا نلف لیت والجباله آوتادن را مزمجیه ات کینه چه آوتاد و تب چیا عاوس عید وقتی دندک شیش کار را خوشن آخوتان رپ وگریده. دوسته هوا بی، اوه چهودی چه نگات نباد، و خراب نکن، جلوی جنوت هد، جلو، اوه اوه وقتی تو تو خودی هم تی وچریب کی؟ آ؟ آ فریم تیو پاید کی؟ و پشتیگی تیو چهودیش پی وچریب کی؟ یعنی آکوتیو پاید بید، و چهودیش وانیا چریت کات پاید کات راد کی؟ جو چیا شراب عالمیه، ولی کینه، هم آرساها شيء يا كرين و ان لكم و <ولي> لانعامكم طبعا انا مش فاهمه فائده وخوشيه بونغو و فائده جاءت الطامة الكبرى ابا حسين رجع قياماته وقتها اطام ما يعني المصيبه العظمه مصيبه مصيبتها هم ما اثرت بجن اطام ما بجن المصيبه اطام ما اوا مصيبه دي هم ما شردت العالمين الكبرى. الكبرى يعني شو المصيبة ده اللي في مصيباته ما وصلينا بحسيه مصيبة ده <تصفيق> كان جا أورج قيامته واحدة بورج قيامته إن جاء السورة دي جبت هي لكل مريء منهم يومئذ شأن يغنيه هل كسب خوفا مجنك كاس يقول كاسينيا كاس كسي يقول شو اش دينيا بس يقول شيء هاي أورج قيامته يعني فأنا ودي فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني أو مصيباته ما ما أو هم خلق فيهم الجيل بيدون مصيبات نحوا شديدة ما بيد يوم يتذكر الإنسان ما سعى ويرجع حتى برجاء قيامته وفكر صوره هنگي هموا مر وقت بيرويه تبع تذكر الإنسان يعني بيروي ساعة بيرويه تبع ما سعى أو شلته كرين هالشلة كاكيه تبرويه تبع شكرا بالعالمين العالمين ده كتاب ده اي كتاب عمري ده تبع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبة، وأنتك دوافعات خنتها يتذكروا، بتشكر ما دبيروهيتا. يعني شو حمش ده؟ بيرويهيتا. أو شوية باش كرين، أو شوية خراب كرين، متعاتك قيدا رب العالمين صلاة الفجر وصلاة العشاء. هاي اي والله دين يتذكر الانسان يعني وير جبير مروفي داتا با وانه لو يعني بس نجي بيراد نفاك شو فايده من بينه بيراد نفاك شو فايده من بينه رب العالمين يبا نكب ما دوت اندام شبكاين جاملكه فوائده لبرغي اما اكبر كونك يغير بيرات بنوبتك بجا استغفر الله شو استغفار من بينه هذا قبلكم هذه جره ناخذ من عفوك دعاءك بالنابه من هالشيء بيجي أو بيش ولا وأنه لو ذكر عنيني تفويدين أردت أما رب العالمين وقت نكب ماجوتي بوشيا يعم بخل نكب كين ويرجى هرك سك وقتها يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعد هم وشريد قبنتبه إن دبيني أو شريد باش يدكري بيجي خزي من هالشيء شريد باش شريد خيره وعمال صالح تبعه أو جناح دبيني ده بيجي خزي من ناكربوناه وو دبى شماو بيصير واجناحه بس وانا لو و برزه جهنم يعني واظهرت جهنم يعني اوجري جهنمش اه ديتا ديور كرن ودينا بير بينه ساحه محشر واجيء يومئذ بجهنم الجحيم يعني جهنم كرن لمن يرى. واو كسهك كان ها بيت بين يعني هم دبينا مروب كافر دبينا ومشرك دبينا وميمار دبينا همو كسك دبيني همو كسك لجهنم دبيني واهم امر بيت كافر ومشرك ابي سر جناحه امري ورا بعم اللي يقولوا شنابي هذا هم دي شنو ان وقت جهنم دبينا ها هل كم د قبل نساب شبو لازمی که لهینا و دلی خودش لهینا، آدم عاجز بان، خامه تواده زور بان، عاجزی تواده زور بان. لزون آب جوایا چون که کره دوی نشده بود. نهف کبری دو بود در که باتی دو بود. لزون آب تازه نزیگون داده چند کره دا؟ چند ناف جهنمی دو بهند. عالی واده نخوج جالگ نخوش بود. ده چه به عاجزیه ما صر نه. وقتی آب ساحه محشره جهنم بينام و ظانه ده چلاه يعنيش؟ ظانه ده شلطه داشه و هنده قلت لابر ريزة الجحيم و لمن يراه ايه كالموقفه چيه؟ نخوش رب العالمين همال جهنمت بارزي و بشتنه عمروه ايمان دار اوه نشنا جهنمت دار اوش ده چلاه كان؟ اوش ده جهنمت بس او ده بي چلاهن؟ شكرين يا رب العالمين اي كان سروهن ده چونك ناف جهنم قبره ده نشواش ده چه نشوه ده؟ جوا چیه دیشنش ده؟ جهنم و آخس. آه جهنم و نشده بیته. هکان گویی شوید خراب کنم و چنده درنی دو، بسیاری هم نوشنده دو. دو آخسند. چهار به حسیده. بهندی و چیا رباعمین چیه دو؟ وعده دو یک جهنم دو. وقت دبینن ظان نوشنده جهنم دو. و نشون شوپرینار رباعمی دو. و کیف واده هی. خراب. آو دبی عاجز فاما من طغى جرب العالمين مكيره دبيجي فواكيدش نجا جهنم دا وكيش ناش نجا جهنم دا وشنات بحال شدا فاما من طغى او كس الدنيا دا تشكيري زيدراوي كيري طغيان يعني زيدراويه او تشتاخذي غوتيه بك او تشتافعي امبري غوتيه صلى الله عليه وسلم وتشهدو ناد هنا كيري هاوشي غوتيه نكاش يكيري او شو رب العالمين نترسيا مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول الحياة الدنيا هو مسؤول دنيا هذا هو مسؤول عن هذا هو يعني عن الدنيا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو دنيا عن هذا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول باید هک وقت ینستیویلیش بپنی خوشتره، نوستن خوشتره، مشهدی که من استیم ندارم، اسنام استیم ندارم، من ویژن آکت. این واقعیت رو حیات دنیا. این مروره چی کردی؟ دنیا پتر خوش به دل آخرت. بلاوانه بایدیش. بس ما دم نه تماس بفته، ما دم نویژه ناکت، ما دم عبادت را بر عاملی ناکت، ما دم ذکر را بر عاملی ناکت، ما دم دنیا رو نیک جل جل قادرتره از هذا إكلوى كسرة طاقة، شو جمهور الطغيان كيرتات، وسبب نتيجة طغيان شيء، وهذا الدنيا يا بتر، آخرة لينتا دعجرن تربيتو قادر تربي، أما كمرؤوسة كي أفنده ليني نبي، رب العالمين بكذا الدنيا، شو جو الدنيا و نیا پیش ده. یه دیش داده. ولامن پیش نبوده از نویجه بکنم. یلا از هر وقت شویتیم و هر چهار نویجه میخوایم بیخواب کن. چونگی شلوام نبود زحمت. آو نزام جیمن از الان فلان دوبلت رایکنودنم اونو و نیا بو منو بزحمت آو زمان دیم آو نزد شیب آو خونه ندیم. هم آثار حیات دنیا. ورنو بسمرد. برا نو بسمرد. ما بسرو ما دشی هر پنجشنبه جفتون نمی‌رسی وقتی باهاتم بیاید دشی هر پنجشنبه جفت چجور بکی جماعتی جور بکی. و نیا که خودتون مزگرفتیش تو دایره که بالشوره که بی. و دشی هر پنجشنبه جفت چجور بکی وقتی خودم گفتم چناف دولت کافر داشت، ولاد مشکو داشت. حالا مزاحمت و نزدیک چجور زحمتی شد و نیا. اما می‌چی؟ اما اثرات حیات دنیا. همون دنیا بترکیم از بیت. آج نه په پیر اخرت دې تر قیامت دې له کوابد ون مرووی قیامت په تر وی مرو دې هم کوه حساب بوچ ک په قیامت او ک په اخرت او ک په عمل صالح ک عمل دې اینته پش دې دنیا یونیات چی کوه او هند دنیا دې ک هند چې لري ک اندې شه به عبادت خو به وکړي نو دینه خو پړې و بد هم نه چی دنیا کته چی کته هدف او خو اخرت په ولكن هذا هو يجب ان يكون هذا رب العالمين ويجب ان الله الله عليه وسلم والدنيا يجب ان يكون اخرته، هو هو هي هو وجا قيامته هو هو وجهنم جحيم يعني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو او آه ما یعنی آقای من رو فتاد می‌ده با اون دو بیته جه مروری جه منافا مروری جه منافا چیه؟ آغشی جهنمیه. براتو چون کیفونا دنیای داره چقدری همچت هیدا زیده را بیاکن. هد همچت هیدا نعیبادت خدا کردیا نه دی سنتا به عنبری چوناسال الله علیه و نه گل خالکیت باج بینه قل گل هیدا چی می‌نن؟ قل هم سفکیه خراب می‌نن. فأنا ده أريد أجرب العالمين يا خرابي، قلبي في عن بليس الله عليه وسلم إين لو إذا قال كيشي خرابي، لو إذا عبد الخديش ذا خراب، وأما من خاف مقام ربه، أما أو كسترسي أي مقام ربه يعني شو مقام ربه، ها؟ آه يعني أما من خاف القيامة أمام ربه هي وقت وترجى قيامة يشتبه رب العالمين ما درا بيته العالمين في بسع الله عليه وسلم هل ايكلونغو يشتبه رب العالمين ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه هل ايكلونغو إلا رب العالمين ب شريكه ترجى قيامته قال عابد رب العالمين. ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجار. ما بين مروفي رب العالمين مروف رب العالمين و ترجمة بكت رب العالميني ببشري و بشري برب العالميني و نجو شايا نجو باردشان مو بين مروفي و رب العالميني فالهندير بيشتو أما من خاف مقام ربي يعني ترسيل رجع قيامته ترسيل رب العالميني ترسيل و رجعك دشتاب رمبي رب العالميني الغاوستيل و نهى النفس عن الهوى و تياليش كل هم ترسيلان رب العالميني نوف دني دابو و تش نفسه خوشك نهن نفس عن الهواء اه يعني اشتهى هوا نفسويه جيد يا حرام أو شويه خراب النفسويه جيد هنا كتشه منادويه نهو يعني الناحيه هيك بدك دنيا اصواخناكم ازواشوناكم اشتهى نفسويه جيد و بايك انه سيبرد المرويه هوا نفس امريه هوا اشته ما تامن إليه النفس وتحبه او سي النفس امريه شيء هيك خوش به. با حس که امروف بکرد. و 5 تا تهار اچ بکا. قالق گاد 5 تا چو و تا سنت فلانچ دی. که دوچتا و دوچتا پودا فلانچ دی. 5 تا پیتا هر ابو فلانچ دی. 5 تا سیتت دس و درش که ابو فلانچ دی. فلانچ دی بوخ. و نی هوا نفسه. نکرد. ا؟ امروف حف نکرد. و سرینی اصلا دست خدا. نیه دیگه قران و سنت نه باید من ريبته لاقي بعدين راح تبي عم بصنعه وسلام إيه كل واجب وثلاث مهلكات إيه اللي إيه كل مهلكات أشياء هوى متابع يعني منو تبت منو بتجي هوى نفس خرج شو نجيب يا عم رب العالمين خرائدة وما بحسي نفسيه يأكل يجي إن النفس لأمارة بالسوء النفس شد بيشتمل وذي بيشتمل ويشوي الخرابه هم قب النفس بيشتمل وذي شو الخرابه فلان شو ذكر فلان شو ذكر يosexual الن Tagesсон، حذر سنتأشعر أنك لم يحصل순 ليشبك رب العالمين ليشبك بانتحان Este نفسكن este خاصه يزئينا للناس بحبا وهنا شعوب التي عندنا تشبع غ من الذهب والفضلات ن برد ما تشبك يزيي That cualquier حماKK یا جنا، یا بچیگا، یا زیر و مال دنیا. پس آخرین این بچه‌هودان خودت که آمده‌الی آنها. ما پس ای خواستن، آبام چیلوتیم؟ آبام عیب و لذت کرد کن. آره. ها؟ خودت کن و دیهاوید کن. دیهاوی نفس خودت کن. افرائیت من اتخاذ ایله او هوا او. ابعاد مجد جلکت هنی. هوا چیه؟ هوا نفس وای. نفس و آتش بیشته دکتور چه خود داری؟ هم ارباب عالمی بیشته، پیامبر سعی سعی بیشته، چه خود نداره خود پیامبر. بلا خود پیامبر پی نخود می‌د. مث ما دم هواي نفس وابی قوشه آوردی کن. افرعیت من اتخاذ ایلاها و هواه. و چی؟ قوم روی خودید، روی دی قرآن و سنت ناچی، و امرت رب العالمین و امرت پیامبر سعی سعی جیب جیناکت، امرت کتک. دیا وين نفس فعلم أنما يتبعون أهواء. <تصفيق> يا محمد صلى الله عليه وسلم، هر جوتنا كبا، ودريكوا تنهد، وزانى دي ديكتشيد. هذى هو دي هوي نفسه وشيء. هذا شيء ديني. ما دام مرؤو في عباداتك ودينك وكتم، ما دام مرؤ في القرآن والسنة الناقش، يعني مرؤي ديكتشيد، مرؤي دي هذى هو نفسه وشيء. لا رب العالمين، رجاء كمترشح مرؤي بي ما تشيكر بيبوتشي. ما هو عبادتي. اي بقت يمكن تجوب دائما متتشنك ايت عبادك كيف جاي هذا بعدي نفس وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون هذا ما مش لا جننا ومروف من شناتنا الا بونده لعباداتي ممكن انت كيف لا دع عباداتي هواي خوب عباداتي نفس اخوك يقولوا بسرمان عمكوبين جيوا رب العالمين امرت رب العالمين كيف نبره اوتوماتيك يا شيخين وتقال هواي نفسي يو امرت ايش بيخين some people could use it to destroy it and seine Christmas will not be wicked and his husband will not be hein if when he is wrong and understand his wisdom then he is a proud thing and he loves his own and he will come back to him but he should not live nor will everyone eat because of this in their people so that we should come from them he should live in کیشے کے حرام کرد پیچھے گیاں تو کوتا جو مر بھی ا شو ہیلا یہ موبائل دے عمرے بری کا ہونا وہ بلکہ سعادت ہے کہ دوسری عادت اور برانبری دید شهر اب العالمین مر وف نہیں شرم لینا مروف وکے ترسی مر وکے چیو ودیاو اپنا سہوچو یہ مر پیچھے گیا ترسی پتھر کے پر رب العالمین اے پر خدا ہندے اے رب العالمین اے گوتی اوی كده يا مروف حديث ترسي. وبرجعني كيف عن الهواء. ها. الهواء ما يدير كده. وش تبغى حرام. العلم بالتعلم الحلم بالتحلم الصبر بالتصبر. يا أنا مش ده یش تو فیل نرماتی بی و آخدن نرمی بیا خو فیل کی؟ منش دشتو فیل صبر بی بیا خو فیل کی؟ تحمل کی؟ اگه دشتو نکلای تبیج نده حركة کلای تکات بیا خو کر کی؟ نفس خوش مفتوی و فیل چکات عبادات کارو فیل که آوشت وید فید حرام چریف کرد چه خوندت؟ اگه مری ربع آمید یا خو بشه مری دیکت تو فیل کامری دیگری کویام خراب ده بر دلمروی رجبان، اونش تباه شد بر دلمروی شدند. بنگی اف نفس دی می‌دید که، هه دی می‌دید نفس چی؟ نفس لوم. نه نه. آ؟ آ جن نبودن نفس. قرآن یادت چین نفس لینه. نفس مطمئن نه. بعیت هكملوا في فعل نفسهم فعل كجناحه ن جديد كلام هاي جناحه كرزية توبة كده هنجد نفسهم ريه فعل شديد فعل هند بيت كيف وعباداتي بيت إن نفسهم ريه رب العالمين في كده هو خوشة رب العالمين الله عليه وسلم النفس نفس حب الناس عبادات ربنا، أما نفس اللوامة ورب العالمين نفس نفس أوسيا، نفس اللوامة نفس نفس الأمارة بالسورة هاي، نفس المطمئنة يهي. نفس يهي. يهي. نفس اللوامة جرا نفس من يأكل كبوة نحك توبيبك ولا تبيش يا رب العالمين أذاك الكبوة إرواء أذاك الوا بناحى رب العالمين نفسك ما دم نفس أمره هو بيشتمروه فيه هذا ومنو بيشامع بيتبع سرواق ونحى وبيشتي بناح كذي هذا أذاك الوا نفس رب العالمين أقسم بالنفس هذا بس نفس أمره فيه ما سر خیره و باشی و عبادتی اوه اولش نفس لومه بس اوه چیه یا خرابه؟ چونی جورایی نفسم روید لومام رو دیگه سپش سر عبادتی و سر باشی و نیه تو دچگیره مخاره بدلا بشه دل نه و میکه سعادت گپشیه و این مزگفت دچگیری نیه حالی مگر تو بعضی جانمیکان و قیامات دگان و نیه دلیلات پردم نیه دبشت نف دید نفسم رو بچلیگه مفراتر و خراب، هذا نفس الشيء، هذا نفس اللوام، بس نفسك خرابه. دبش ترى دبوا قال فلان كسي جري، الدنيا مروى كي باشا، دبوا تبص معانا الدنيا خدش شيء، في جارة هاي نفس مروى في دموع مروى كده دبوا قال بيجري، نقدا بيشت نزار حرامه، شجر حرامه، فلان جثة حرامه، فلان جثة فلان جثة واجبه، الدنيا خلاها شهوات، وجبت مروى تبغى الدنيا داخله ما ها قل لا نفس بس نفسك نفس الوامة بس نفسها تشيئا خرابا عند نفس الوامة هكاللو ما امروه بكسر غنحا هكاللو مروف برشي غنح كريا هفه هباشه بس هكاللو ما امروه بكسا خيره بشه تابوه اف خيره كريا يان يوم نكا هبه هنگي نفسك خرابا هكاللو مروف جاره سرده فإن الجنة هي المأوا يعني هفاش بحشت جوايا و جي ما نفاوايا هفه الخده ترسيابي وهو نفسه خارج بطلقه الوشته حرام وهو هنگه هفهر دوك اقتده هبن فإن الجنة هي المعروة فهن هنالله عزيزي من خاف أدلجة. ومن ادلجه بلغ المنزل يعني هرکسه که ترسی میانش تگیب تستی دو دست بچی تجارت ها کشته که درابی چی کرد دست بیکار شده تی و چی کرد یا چی؟ دو نیا که بترسید دست بیکار شده چی؟ دو بخودگذشته او شد دستی بود. و اینو کجا؟ جورا وقت نفت نتاتی دو نیا برای نویج آس پیده عالم چو بر بار میاد راستا. من خواف ف عدل جام. ای بترسید دو نیا کشته دست بچی دو نشته دستی و بید چی کرد شبه درابی توانیا چی دخمهاندی کرد کرد. لوش نی داشته باهی، و من ادله جه عکسکرابو وشونیا خودم دیگه دشکت بلغه منزی، آوشت وید فدشکت بیگات، اما کیف سپورت دنیا خرابیم دو، و چی ابر؟ اس عده دیشم، دیشم ده یک تدیت دنیا به تو چو تأثیر داره شدابوسما، شده بریم و جست میداشتیم ایرا، حتی بودم این کجیم؟ اوه. خواندی که دنیا و خاموش تکهایی دچی کرد. رامید خواندی که دزیچی دنیا دشولب خاموالی. اما مرد به خم بید. دنیا و خاموالی ولنگید. پیام با صعود سر میشده. و نگه داشت. نگه داری هدف میشته. و دنیا داری با خود داری. جرجر قیامت شاهویه. هی به حشد فرآزبینه را به عالمینی فوسانایی بیشتر که داری. بیشتر به حاشیه توی چپ کرد. یون راامیت دنیای دخوشه بکه کمان دیب که. یون راامیت کرسیانه خود دل دیه بی. تیو دی هواي نفس خونه چی. من هتیو جلچشی پو حرام که. جلچشی تیو بکه واجب است. من هت جلچجت هن عالم همود چیته تیو مرفناشته. جلچ آخونه تا هن خالق همود که تیو مرفناکه. جلچ عالم همود که تیو مرفناکه. ته انجی دچله هت. انجی ده راز بین آرابلامین و پاشته دست خوبایی. و کشتن الله و علی و ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة بيجي أوي يا رب العالمين داني في مربت متقي في مربت خدان إيمان بجسي بقدر الله يا رب العالمين بيجي أما كاتشيا جزاء عمل صالح بحاجته دي في حديثه بعمل صالح سام دي ما يك في حديثه بيجي يعني أوي بحاجة فيتي وجبتات أنت بق ماذيك ماذي بين فيد بيه يعني ماذي بين وجبت بيه أشت أني مثلا بلوکا، بلوکا تصدیق می‌کند که چی می‌تواند اینی برای دزدی نفهمدیم. اما می‌دانیم چیه؟ می‌دانیم چه جنگی اتقل نفسی. مروی بسیار منحصربه‌فرد جنگی اتقل چه؟ قل نفسه خوب، قل هو نفسه خوب، نفسه مروی در اروپا مروی فیرا گناهکر، و تو جنگی اتقل که اونیا فی گناهی برای شرکت بر دلی رشک و ولی که کپی. هر اونیا صمدی به ويكو دي ايكو دي اتو كنجي اتو مرد وعبد ربك حتى يأتيك اليوم وليه بسلمان همه دره اجابه بك فإن الجنة هي المأوى جي مونه بوي حتى اتو يسألونك عن الساعة سيرتتك اليوم صلى الله عليه وسلم الرجا قيامته ايان مرساها يعني ايان وقت وقوعها كنغي دبيت الرجاء قيامته دو نوعا كاس هبون دو جيني مروفون بسيارة في عمبريت قصى الله عليه وسلم عندك كافر بنتاتان بسيارة في عمبريت قصى الله عليه وسلم إيمان بنا بو استهزاف ادتتتت يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها هذا العالم بجي مروفت إيمان بنا بي چتتتتت قلع جرا يستعجل بها عن چه بجي كنغي دبيت الرجاء قيامته قد تبشّر بها النبيان <سؤال> ان تبشّر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لترسيان مشفقون منها الله عليه وسلم والذين آمنوا منها الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم and they would كيف هو of them. They said there were many nights. earlier cards, but they said they were grateful. But those who told them what matters with you. They gave me yours colors. They gave me yours. They gave me incentive for us. But then either Eve must have disappeared. Wish we خواه هم همو زانده چه رایم؟ ده مریم، بس هم کسو زانده که ده وقته مرنامه کنگیه اگه اگه بشت امرو بیانیه دوزار و فلانه ده مریم، او مواتا دیار کرم یعنی هم کسو زانده بس هم بزانه مواتا دیار کرم هم که مروف عملی نکت، ما هم بزانده که ده چه رایم؟ شو را، به هم ده زانینا به، به مسئله ای کلوه مسئله چیه؟ چو فای ده مروبینا داد، اگه بسیار اوا فایده می روید داد اوا می روید و آجوا سر می رویم بکن روزه فرماته آن درب آن مردم می رویم چک کرد می فرمادی کرد محافظ کرد نه چرا روزه مادام توزای دهه یعنی روزه دهه دوته وقتی بوده تی و تو یه چی بی محافظه یعنی سال الله سنت بوده بی می روید می تشه محافظیه دوته من آجدت و حب الله و رسولیه خود بیانا خدا فرماده من محافظیم تو خدا فرماد خودم و این دی اس پاس کم بیته، نه بیته رجاقیامته، فرآملی صاحب سرمیده، فانتا معمر احبت که، بیکلی جلو داره بیاید تحویج دن، رجاقیامات داد. جا, جا اولش، اولش وقت بسیار رجاقیامده که نباید ببو، با اینکاریال دکتر، اما به اون دی به اونی حس کف زانی، چون کی حس دی که، زد برامبلی را بر عالمیش و کی بر عالمی خوز بله. و چند فسیار هبون. فيما انت من ذكراها طبعا ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون الله عليه وسلم؟ لك ان جبريل لك ان يكون الله عليه وسلم لك كان يكون لك ان يكون لك ان وأثناء اللي <سؤال> في عمري صلى الله عليه وسلم بيت إسلام كيا وإيمان كيا وإحسان كيا أي كأبسيدي بيت كان جرجا في يومته إناء في عمري صلى الله عليه وسلم بيت ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فديش طرقت كل نزاني تعلم أن يقعد نارجع في يومته بيت أيش كل يعني سيد الملائكة ما زنهم ملائكته كل نزاني ترجع في يومه وبيغمباني صلى الله عليه وسلم سيد البشرة نظن في الرجاء القيامات الكنجية يعني كاس نظن إنا الكنبي إنا رب العالمين البهند آتا دي إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها إلى ربك فقط يعني علم قيامتك القيامات كان بيت وكان جديت الرجاء القيامات بس رب العالمين إن الساعة آتية أثاد أخفيها اه ابو علي بجي رجاء بجيل وجا قيامته وقتي هاتنا رقمته يا شيه من همو وشو اكاد اخفيها اي كل تفصيلات وهي بجيت اكاد اخفيها عن نفسي طبعا مش هكت شيء بخذها الكذب وشو خدال خوش وش يعني كمليش منيش ازا يعني بتش نادي طبعا يعني هم شيء صار يعني شيه يعني ابو علي بجيل يقول كعل مت اي كاس ديزاين إنما أنت منذر يوم حماس الله وعزمته علم الترسيم منذر أو أبي خالكي الترسيم تشتاقون عبادة رب العالمين, عب العالمين. رب العالمين رباني مع التخويفي هذا بس إنذار فتتشتكي راجا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 إذا <سؤال> كنت ترسل رجاء القيامة يعني رجاء كالهاموذة أو العبادة ناكية وإندي بيغمبرة هناك وإذا هي ترسل رجاء وإذا كنت ترسل كأنهم يوم يرونها رب العالمين يقولون يقولون وقت أو رجاء يوم يرونها يعني يوم يرون القيامة وقت شونا نفس رجاء قيامة رجاء قيامة دي سادة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أفجينا الدنيا يحمو فهذا إخي وشان حلوه رابجينا بري چنده؟ عشيه بشتنیفرو حتا مغربه بخاهاش سپیده حتا کنگه حتا بري نیفروه هذا بخاهاش يعني دمجن هنیا وقته بورو جا قیامته نیا ده فکر اخو کن تو چند الدنيوه ما اینه هفا اندسته دمجن همو چنده؟ خلوه بجن روجه تش نیا دمجن دانه اه و فوران الى جالاجيرانياب على مين ولكن يجب ان يكون هناك من يوم يرونه ويكون يوم يرونها، هناك من يوم يرونه هناك من يوم يرونه هناك من يوم من يرونه هناك من يرونه هناك من يرونه هناك بعد كان تمام، أعمالي بكي يريد يعني كيف يمكنك فائدنا أن يكون فيه فيه نار رجالي بيتار رجال قيامته أعمالي بكي يمكنك فائدنا رجالي بيه فأعمالي بكي يمكنك فائدنا رجالي بيه خلاص ببن عذاب ونخشي ورجعنا ببن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسعر الله وسلم على كذف القدير محمد وعلى آله وصحبه أجمع